التسجيل مئة واثنى عشر استمع إلى التراكيب ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ألف الجامع القبلي باء قبلة المسلمين تا قبة الصخرة فا نظام الوقف